بسم الله الرحمن الرحيم كنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل مناده مناه انما اجرنا من الله طبعا بالامس يعني الحصة الناطية أخذنا ما تبقى من المقدمة التي بدأ بها في قبل الدخول من أصل ورباب الكلام سنضرب صفحة عن المقدمة وما دام أننا قد دخلنا في باب الكلام استوجب اننا نحكر شيئا ما فلنرى متى مدى قدره الاستيعاب لما يلقى ولذلك بدأنا بباب الكلام وقلنا باب الكلام فيه اوجه للاعراب كم وجه ذكرنا في باب الكلام ذكرنا ثلاثه اوجه ان يا الوجه الاول يكون خبر طيب ان يكون مبتدا لخبر محذوف تقديره هذا محله هذا محله يكون الاعراب بابه وعلامته هذا محله وخبر في في, في رفع خبر احسن ان الجمله من والخبر في محل رفع خبر الجمله من المبتدا والخبر هذا محله في محل رفع الخبر الذي هو لباب وقلنا أن باب أصلاً حتى باب نكر كيف نعلم أن العرب لا Nenam tu wid, nie wid, nie wid, nie wid. Aha, sędzia, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, تسمى أعد لا من مسوغات لا من د من المسوغات لا الكلمات العبارات حمل معنى لا بد من مسوغات هي التي أشار إليها ابن ب لم معنى أنه إذا أفادت قلت النكار ومدام أن قلت النكارا إذا قلت طبعا ذكرها كما أنه اتانا بالشطر الاول لم يذكر ها الابيات الاخرى ان شاء الله خير نحاول اتانا بالاولي وذلك هو ذكر ست امور ذكرها على الترتيب ها فقالها المهالفه فيكم فبخل لنا ورجل من الكرام عندنا زيادة في الخير خير وعمل بر يزين ويقسم لم يقال هذا قول من المالك طبعا في هذه الاربع ابيات ذكر ماذا مع الشطر الثاني الذي هو العجز من البيت ذكر ماذا؟ دا؟ ذكر ست أمور للمسوغات طبعا أنا لا أريد أن أخذ في مسألة المسوغات لأن سيأتي بابو إن شاء الله تعالى في ألفيتها سنتكو المسويغات الخلاف الذي حصل بينهم هل هم ست التي ذكر عشرون من من عدالين أكثر من ذلك؟ طبعا هذا باب سيأتي الشيء عندنا أنه كان هناك مسوغ ما المسويغ في هذا حتى أجزنا التقدير الذي ذكرناه يبقى صاحب السؤال Biawul, kadem هذا maħelmu. Biał mu samu, fija, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, تقل النكر Mant علينا walina, طيب. الوجه Tej. Wħoġi الثاني. ogł wħoġi l-tari? Wħoġi l-tari, mi jakuna, xabar, mi jakina, وطال كم معنا ولا مع الأسف مع الأسف لا لا مع الأسف إن كنت غالبا خليك معنا طيب وجه الثالث حاضر طيب ثالث مفعول به لفعل محدوف, محدوف. تقديره عسن. أبدأ بابا أبدأ بابا الكلام طيب <تصفيق> ثم انتقلنا الى ما ذكره الناظم بقوله كلامهم موهم نفض مفيد مسند قال والكلمه نفض مفيد قال المفرد طبعا كلامهم من ضمير يعود الى النحات حتى نخرج كلام اللغويين وذكرنا كلام اللغويين في من ناحيه اللغه وكلام النحات من ناحيه طبعا الناحوه قلنا أن له قيودا أربعة قيود أربعة. إنه مفيد مركب بالوضع. بالوضع. طبعا هل الناظم ذكر جميع القيود؟ نعم. لم يذكر الوضع. لم يذكر جميع nie, ale na widać, كان ta księga Tak, ma to يسقط واضح؟ وقيل ما نعم هذا موضل. الذي ذكرناه هذا هو المخرج وكنا أن هناك مخرج آخر تحدثنا عنه عن في المناقشة وهو على قول من لا يرى تلك القيود كلها تحتاجها الكلام ولكن هذا سيأتي وقتهم إن شاء الله تعالى طبعا لأن ابن مالك لم يذكر إلا نفض المستقيم لفظ كلامنا r-fdun, mufid, اللفظ nafdun r ولم يذكر mi jadkurli xjał uħra, قال naw għala baddun, وذكر kastakin, يعني المخارج jani, il-machari. يذكر الخلاف il-naw, il-naw, طيب كلامنا il-naw, قلنا اللفظ il-naw, اللفظ naw il اللفظ عندنا يكون il lubęten, a trągów, Ramiu, Ta tą tą lądu, tą فائدة يحسن السكوت عليها من طرف المتكلم. المتكلم هو؟ السام السامي. ما عدست لغة؟ أي إفادة؟ أي, أي ما أفاد أي إفادة يسمى فائدة. يسمى فائدة, مسمى فائدة في اللغة. طيب مسنّد إسناد؟ ما تركب من ما تركب من كلميتين أو أكثر؟ ما تركب استلاف؟ الإسناد لواء التركيب اللي التركيب. <تصفيق> <تصفيق> أيوقال كذلك عن تركيب طبعا وتعبيره بالمسند الغلافه لفته اولا جزاك التركيب لمن لدخولي تركيب الاسناد تركيب الاسناد التركيب سيخرج به طبعا ما هو مسند لانه تركيبا ولكن لا يطلق عليه التركيب وانما الفولان اسنادي زيد قائم اسندنا القيام لمن لزيد طيب قلنا والكلمة Wolkielmetu, والكلمة والكلمة, والكلمة والكلمة كلها Ba' taman, swaq, man waħed, wolaf d-barra manu, mufid barra manu, mufradu, ta' ba' l-le ma kena mufradu, d-l-le ma da. Mufradu, mele, jedun dżusu, mele, jedun dżusu, i na mębi ma dżimori, a dżimori, a dżimori, a dżimori, a dżimori, a dżimori, a dżimori, a dżimori, اسم فعل فا حتى اسم فعل طبعا لن عن اسم وفعل وحرف قال تنقسم لغة لا ما دل طيب إذا ما دل على مسمى طيب أو في الاستيلاء هو كلمة دلت على معنى في نفس الزمن والفعل لغة يحدث واستيلاء ما دل على والله قد الدال على زمن على المعنى على معنى أزمن الثلاثة أزمن الثلاثة المضارع الأمر والفعل الماضي المضارع والأمر طبعا الماضي وقع في زمن مضى وانقضى مضارع على الزمن زمن ولا يكون ذلك الا بقرينته الامر طلب حصولي ما لم يحصل تبي طلب حصول ما دل على حصول طلب طلب ما لم يحصل أو لزوم ما يعني ما هو حاصل لزوم ما وحاصل على طيب اسم وفعل فعل قلنا تم حرف قلنا بالأمس ذكرنا حد الأخوان اللي نقول ذكرنا نحن الحد والحكم والاشتقاء والعلامة ها قفزنا الحرف طبعاً للتشاؤف ولذلك نقول حد الحرف هو الطرف حد الحرف. هو الطرف. طبعا مين قوله سبحانه وتعالى؟ الناس لا على حرف. على حرف. على حرف. طيب. اذا على طرف جاء لي معنى طبعا في الاصطلاح طبعا حد والحكم. خلينا حكم. الحكم الحرف. مطلقا. نقول مطلقا معنا. اي جميع أحواله أصلاً، ها؟ جميع أحوالي. ليس هناك استثناء. ليس هناك استثناء. في ذلك الحرف دائما مبني. دائماً مبني. لا يأتي معرباً أبداً. إلا أن حالات اللي فيها فعل لا على لك الله يعولك الله يعولك. الله حتى ولو حتى لو جاء الله يعولك. وسيظهر لكم ذلك طيب طرف اذن جاء لمعنى الحد كنا والحكم والاشتقاق الاشتقاق أه ما ذكرنا الاصطلاح طبعا هو كلمه دلت على معنى في غيرها ليس في نفسها دلت على معنى في غيرها لا ما في, في الاقتران ولا غيره لما دلت معنى في غيرها زال الاقتران طيب Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie قال وهذه ثلاثها هي الكلم ثلاثها بل المراد بثلاثها اسم الفلز يعني ثلاثها كلها تسمى سواء افادت او لم تفد يسمى كلمه ان افادت Mówię, nie ma sędzia w uczki. że mój mąż nie ma Ale Mój mąż nie ma sędzia. nie nie Nie ma absolutnie nic. Tak, po prostu nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie وليس كل كلم كل بينهما عموم وخصوص هذا منها طيب طيب منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها يشتركان منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها اذا هي كلم وكلام طيب زين قائم كلام فقط كلامه ليس كلم طيب واضح لها اذن وهذه ثلاثه هي الكلمه قال والقول هل المقصود اين نقول الكلمه هل مم. المقصود العدد ام مقصود العدد بتنوعه الثلاثي لا لا هو العدد فوق ثلاثه إيه ليس المقصود بإلا التنوى هو طبعا يقول وهذه ثلاثها معنى ان الكلم لا بد ان يتركب من ثلاث كلمات ففافق يعني ثلاث كلمات فصاعدا ثلاث كلمات فصاعدا ان دلت على معنى يعني أفادت صارت ماذا كلم إن لم تدل بقيت كنيه طيب والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن سيدا ارتقى القول طبعا كنا أعانل عن القول معنى مطلق، هو هو رفض مطلق لذلك قال رفض أفاد قد أفاد مطلق. في لا شك في ذلك. هو المهم المشاب إليها وسأتي الآن سند في قلب الاعراب تغيير أواخر الكل. هذه هي الأصل. طيب. إذن فالاسم بالتنوين والخفض عرف. وحفر خفض وبلام وألف طبعا بعد أن ذكر لنا المؤلف الكلام عند النوحات وأنواع الكلمة طبعا جاء بالفاء التي تريد أو التي تفيد فاء الفصيحة هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لماذا لأنها تفصح عن مقدر تفصح عن مقدر ذلك التقدير يكون كانه يقول إذا أردت بيانا كل من الذي مر معنا الاسم والفعل والحرف فهذا بيان إذا فالاسم وجاءت الألف واللام عندنا للذكرة يعني معناه الذكري العهد لأن الألف واللام تأتي للعهد تأتي لأمور أخرى تأتي الآن عندنا للعهد إتيال هذه العهد على فات العهد الذهني الذكري والحضوري هنا عندنا الذكري لنمره عن الاسم قال اسم الفعل الحرف طيب فالاسم بالتنوين والخفض عريف وحرف خفض وبلام وألف ذكر أربعة أمور هنا ذكر أربعة أمور التي يعرف بها الاسم ويتميز بها عن أخوين الحرف والفعل فإذلك قال بالتنوين يعني بدخول التنوين عليه. فعندنا محمد التنوين في اللغة التصويت تقول نوّن الطائر بمعنى صوت نوّن الطائر بمعنى صوت والتنوين في الاستيلاء هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا تفارقه خطا ووقفا عند الخط لا تكتب لا ترى وكذلك اذا وقفنا بحيث اننا سكننا لا نرى اذا محمد في الصوت تسمع في اخرها فعند اللفظ تظهر محمد ولكننا في الكتابه لا تكتب كذلك عند الوقف لأن العرب لا تقف على المتحرك إنما تقف على الساق ولا تبتدئ كذلك بالساق وإنما تبتدئ بالمتحرك العكس هل التنوين يصدق على كل الأسماء إذا اعتبرنا من لا عص؟ لا طبعا هو الأول والواحد لأن من بابه طبعا لماذا منيعت المس؟ لأن الأصل آء عدم منع ومنيعت لماذا منيعت؟ فخرجت خارج خالفت الأصل Idę mucha nawet u nasle, u nimana, li szejki. Delikę szejku, ujadam, pari, a dalej uchadli, ubijam, pari, ubijam, ubijam, ubijam, ubijam. Delikę kar, felizmu witt tenuini, ujl-chafli uwiwiwi, ujl-chafli uwi, Mujem xajda عندنا sej jattina jinn wa. لم dalka, وقد jandy, كما kadna tamtuwa, مالك da kara tenwini jinn obarwi l طبعا الذي ابن عقيل ذكر مجموعة وهي أربع فقط حصر في أربع وقال أن البقية ترجع إلى هذه الأربع ومنهم من قسم وضفى الأربع وطبعا سيأتي سواء الاربعه أو العشر شاهد عندنا كان من ما كنت أفعله أن كلما مررت على مثل هذه التقسيمات ولم تنظم قل نظمتها بقولي كذا وكان منها هذا فقلت أحكام تنمين لديهم أربعة مختصة بالاسم دون مع تنوين تمكين وتنكر سمي كذا مقابل لغيره نومي علينا شيء يأتي بعد ان شاء الله تعالى اذا الشاهد عندنا انها تنضم هذه يعني هذه الأربع فهذا ذكرها اذا التنوين نحن الآن نبقى في الشاهد أن التنوين متى دخل على الاسم دل على أنه إسم. مع الكلمة دل على أنها اسم, إسم. إذن بالتنوين قال والخفضي والخفض ضد الرفع طبعا الخفض هو ضد الرفع والخفض وان سبق لنا وذكره لا بد من معرفته فالخفض عندنا هو تغيير مخصوص تغيير مخصوص علامهه الكسره وما ناب عنها. تغيير مخصوص علامهه الكسره وما ناب عنها وسياتينا بيانه في باب الاعراب او بالاحرى علامات الاعراب اذا فالاسم بالتنوين والخفض اذا ذكرنا الاول Mina المميزات, ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten al Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. Ten ujm. العرب لا تقلل البناء وإلا تكون لحمت لحنا جليا هذا ليس حتى خفيا وإنما جنيا عند العراب فالاسم بالتنوين والخفض عرف قالوا حرف خفض وبلام والف ذكر هنا حرف خفض بعد ذكر الخفض يعني يصح لأنه قد يكون الخفض بغير الحرف اضافه قد تقوم فدل على انه ان دخل الحرف على الكلمه هذا من العلامات على انها اسم لان الحرف لا ينتقي مع الحرف والحرف يدخل على الفعل بل يدخل على الفعل ذكر هنا الفعل الحرف لما قال حروف الخفضين دل حروف الخفض حروف الخفض حروف الفخض الخفض عفوا طبعا حرفي خفض وبلام والف الرابعه هذا بلام والف لام والالف طبعا هو عبروا وانتقدوا عليا وقال قال بلام والالف للنا الكلمه عندها اسم ومسمى اسم ومسمى عندما نقول حرف هذا نقول لام م? نقول لام طبعاً تكتب هذه لام ولكن عندما نريد هذا المسمى نريد إسم ماذا نقول امين ومنهم من يقول مه يعني باضافه هذا السكت آمين. يعني مين كذلك النور كذلك فلذلك قال لابد التغيير بينما وقال قال ألف ونام صار كانه هناك ألف وهناك لام وهي اصلا ال هي كلها مسمى واحد وهي ا لذلك انتقدوا عليه ولكن نحن نحن للنظمين ان نستقم معهم بدون النظم ما استقيم بان هنا مثلا ولذلك جاء في بعض النسخ انه قيل فحرف ال علامه الاسماء والخفض والتنوين كالنداء في بعض النسخ هذا الشطر البيت هذا بهذا يعني مقامها اعيد فحرف العلامة الأسماء الاسماء والخفض والتنوين كالنداء يعني كان يستقيم فهو قال الم ولكن عندنا مخرج كما قلنا لانه يجوز في النظم ما لا يجوز في, لا في غيره يتساهلون في النظم ما لا يتساهلون في غيره كتساهلهم في الضرف طبعا هذا طبعا من باب هذا ولذلك نجد له مخرجا لم تصعفه أو لم تسعف القافل لن ليس القافل وإنما التفعيلة الوزن لم تسعفه فلذلك احتاج إلى تفريق بين الألف واللام ليستقيم الوزن قال والفعل معروف bi kadwosin, وتاء تأنيث مع التسكين teskin. Toban بعد انتهائه من علامات الاسم انتقل a علامات الفعل a قال والفعل معروف وتاء تأنيث مع التسكين طبعا هو جمع بين العلامات نحن نعرف ينقسم ثلاث عفوا أقسى ماضم ومضارع وأمر طبعا الفعل في اللغة والحدث معروف اشتقاؤه ذكرنا لكم أنه من الفعل انه المصدر والفعل معروف بقد هذه قد تدخل على الفعل فتدخل على الفعل إذن هي علامة مشتركة بين الماضي وبين المضارع لأنها تدخل على الماضي والمضارع فإذا دخلت على الماضي أفادت إفادتين التقريب والتحقيق مثل التقريب قد قامت الصلاة معنى قامت، فقد هنا تدخل وتفيد التقريب وتفيد التحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع فدخلت على سمع ونحن نعلم أن سمع الله جل وعلا على, على آه التحقيق يعني على الحقيقه إذن أفادتنا هنا قد معنا التحقيق وإذا دخلت على المضارعة في الثلاث التحقيق والتكثير والتقليل التحقيق والتكثير والتقليل فالتحقيق مثل قد يعلم الله وهذا على الحقيقه وكذلك التكسير قد يجود الكريم فادي على جهه التكسير لان الكريم يجود فافادتنا الكسوف قد ينجح الكسول السحالو نيت طبعا كان مو في الصيام كان ينجح لأن الكسول لا ينجح في الاصل ولكن قد اذا فادتنا ماذا افادتنا التقليل وهذا مما يدل على غزارة اللغة العربية كل حرف الان دخل على افعال فأفاد افادات فعندنا التقريب والتحقيق والتكسير وال والتقليل والتقرير طيب بقد والسيني هذا قد هذا المشترك يعني علامة مشتركة بين الماضي والمبارك في عربي في الأحوال كلها هل يعودهم حرف التحقيق؟ لا هو حسب, حسب, حسب السياق حسب فلعنا قد إذا كانت للتقرير تقول حرف التحقيق إذا كانت للتحقيق تقول عرف تحقي إذن بقد والسيني والسيني والسوف، رغم أنه لم سوف هي اخت السين، إلا أن السين للتنفيس وهو الزمن القريب والسوف للتسويف وهو الزمن البعيد. زمن البعيد. إذا قالوا بيقد والسيني، وطبعاً هذا السين مختصة بالفعل المضارع. مختصة بالفعل المضارع. تقول سيقول السفهاء سيقول السفهاء فيكون اعرابها السين للتنفيذ وهو زمن قريب وتكون يقول فعل مضارع مرفوع بالتجرد عن الجازم والناصب وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره ها نعود لاعراب تام عندي تام لأن قد تأتي الإعرابات هذه التي أعلمكم اختصارا هذا آه إيه ومر مرور الكرام لا يمفعل لأن لا بد أن تظهر لماذا أسمي إعرابك؟ لأنك لا بد أن تظهر العلم من أجله قيل كذا وإذاك تقول معتل الواو معتل الألف معتل الياء لماذا منع من الإعراب؟ لماذا التعذر؟ لماذا الاستثقال؟ لا لا بد أن تذكر هذا لماذا المناسبة؟ فتقول لماذا كسرت فتقول رأيتم ونحن نعرف أن الفعل رأى إنما يمنع على الفتح وليس على السكون طيب أن قال رأيتم لماذا طبعا ما تقول الاتصال هذا مرض رفع متحرك هذا عندنا يقول اختصار لابد أن تذكر لأن الأصل هي رآيات رآياتم قال طبعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة عند العرع العيلة شوف ذكر العيلة الآن طبعا حمسياتي هذا في إعرابي أي نعم خلنا لأن العيلة لماذا أصلا سكن لأن الأصل إنه لابد أن تكون بنية على الفتح لماذا سكن استفقال وصوت في طيب ما هو جاي قال لماذا قال العيلة لابد أن نعرف العيلة في ذلك فذلك كل إعراب يكون شامل إن شاء الله بعد من حكمنا في باب التطبيق وإدارتها كما يقولونهم طول بالك معنا خذ نفس عميق وعميق جدا عميق جدا طيب إذن السين ويقول السفه أفع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره إذن السين وسوف تقول التنفيذ يكون اعرابها مثله إذن وسوف قال وتاء تأنيث مع التسكين تاء التأنيث هذه للماضي من علامات؟ الماضي خاص يعني به، بل من أبرز علامات الماضي لأن لا تدخل على غيره أصلا إلى تأنيث الساكنة للدلاتها على تانيث الفاعل، على تانيث الفاعل. قال وتأ تانيث مع التسكين يعني تانيث تأنيث الساكنة. قال وتأ فعلت وتأ فعلت وتأ فعلت سواء هذا أو هذا وتأ فعلت طبعا وهذه كذلك خاصة بالماضي. فعلت فعلت فعلتي إلى آخره مطلقا لما قال مطلقا لذلك أنا أتيت بها على التطبيق لأن مطلقا يقصد بها المتكلم المخاطب المخاطر فعلت فعلتي فعلت كجئت لي الكاف للتشبيه يعني هنا تمثيل كن أوله يعني مثال كجئت لي ضرب لنا مثلي مخاطب جئت أنت لي والنون والياف فعلن وفعلي والنون هذه يقصد بها النون الثقيلة والخفيفة إن هي التي تدخل على الفعل ولذلك تدخلت على الفعل المضارع نقلتهم من الإعراب إلى البناء فيبنى إحداها على الفتح وإحداها على السكون يا يضربان لا نسفع عن لا نسفع عن واضح طيب اذا والنون ثقيله او خفيفه كان والياء في فعلنا طبعا المثال في فعلنا وضرب مثال في وهذه المخاطب ويدرك فعلي يكون فعلي ويكون طبعا اعرابها تفضل فعلي ده مبني على الكسر لأن أص، آه، نقولي. لأنه سيأتينا، لن يكون هذا، لأنه لماذا لم النون وعدمه، لأنه سيأتينا في باب بالإعراب. ما يكون إعرابه بماذا؟ يكون إعرابه آ بحدفي النون. يعني بالحروف. يكون بحدفي الحروف. واضح الآن. إذا هنا يكون اجل عرب فعلي في فعل. الأمر فعل مبني على أحد فعل يعني من الأفعال خمسة ويردنا متصل من السكون في محل فعل فاعل أحسن أكد يقول العرب إذا وفعلي قال والحرف بعد انتهاء من الفعل علامات الاسم علامات الفعل أخر بعلامات الحرف قال والحرف لم يصلح له علام إلا انتفاء قَبُولِهِ الْعَلَامَةِ يعني والحرف ما لا يصلح له علامة يعني معناه علامة, علامة كما قلنا عدمين وحتى حتّرنا الحريري قال والحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علم، هو قال والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكون علامة نحن أنا عدلتها فقلت والحرف ما لنا خص على قول تكون علامة للقياس لا يكون إلا من أهل العلم ومع ذلك نحذفه للاغتر بعضهم بها فنقول والحرف ما ليس له علامة تركوا العلامة له علامة علامته عدميه هذا التعديل طبعا لا إشكال فقط منه اذا هنا قال كذلك والحرف لم يصلح له علامة الحرف لم يصلح له علامة يعني ما لا تصلح له لا علامة باسمه ولا علامات الفعل إذن بقت علامته عدمية نعرفه بعدم العلامة إذن الحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاق بوله العلم ما لا ينتفي ولكن هنا قال لماذا جعلوا علامة كل من الاسم والفعل مجودية وعلامة الحرف عدمية لأن الحرف أصلا يدل على المعنى غير. في غير أي في الاسم حولها الندم نعم ليست قضيه الاستقرار نحن قالوا هم لما طبعا وجدوا لهؤلاء علامات ولم يجدوا للحرف علامه قال علامات هذه وجوديه وعلامات الحرف عدم طيب قالوا ما الحرف لا من إن الحفلة متعلق ده. انظروا الى معنى معنى في نفسه ان علامات الاسم والفعل المنصوص عليه لا لا انظرو في المعنى في نفس المعنى انه ليس له معنى في ذاته لا في معنى المبنى المعنى له من انواع المعنى اشو المعنى اللي الاسم قلنا ماذا ما مهية، لا هي؟ لا الم اسمه هو، مشتاق منها، وهو. بعد الشرف إذن شرف إذا فالشرف مقدم على من، على عدم، ليس كذلك ولما كان أشرف وتبعه فعل في الشرف تقدم على من، الحف، من الحف بالتالي كانت هو وجوديه وهو المسكين المتطرف هو متطرف فيرجع الى نفس المعنى يرجع الى المعنى الذي ذكره واضح الان طيب اذا يكون بهذا انتهى من ماذا باب الكلام تاج الساعه ولا لا زين طيب إعرابه نوع قريب باب الاعراب نعم يمكنه يمكنه باب الكلام ما يقال فيها قاع ثلاث او جريان اذا باب الاعراب الاعراب في اللغه دي. يطلق على الإبانة والتحسين والتبيين تقول أبانت أو أبانا الشخص على ما ني... أعرب الشخص على ما في نفسه بمعنى ابان وأفصح وتقول هذه غيرها هذا التغيير والتحسين أعرفت الشيء بمعنى حسنتم, معنى حسنتم. أما في الاصطلاح فطبعا الاصطلاح هناك اصطلاحات ale na to, że nie używamy tego, co się dzieje w tym momencie, to jest to, co się dzieje w tym momencie, to, co się dzieje w tym momencie, to, co się علم احوال اخر, آخر الكلم تغيير احوال الكلم ينتقد عليه حيث أنه قال الكلم الكلم عندنا لا يتغير, لا يتغير إلا أنه قال له مخرج لأنه بالنبا... يتغير. إن كان يتغير لان عندنا المثنى تتغير ها؟ لانه يصير ماذا تغير الى الحرف التتن... الالف تتني وواو الجماعه فلذلك قال من هذا الباب الا انه احوال اواخر الكلم طبعا تقديرا او لفظا بعامل علم ومنهم من يقول أثر ظاهر يجلبه العامل اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل طبعا في اخر الكلمه هذا كذلك تعريف سديد الا ما من التعريفات اللفظيه ان عندنا التعريف المعنوي وهذا لا أريد أن أدخل في مساله الاعراب المعنوي وهو خصوصا ما نصب على من لبتيده عندما لبتيده هو طبعا عامله اثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر الكلمه والعامل طبعا احسنت اذا ما اوجب كون الكلمه على وجه مخصوص يكون ظاهر ويكون ظاهر يقابله معنوي او العامل العامل نحن نتكلم ظاهر عندنا وعندنا معنوي لأن كلنا عامل وهذا اللي يتكلم عن ابتداء فالابتداء عامله معنى والعوامل الأخرى كالفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك وحروف الجر كلها هذه من العوامل ماذا؟ الطائرة يعني معناها لفظية إذا تغيير آخر الكلمة عندما قال تغيير آخر الكلم إما أن يكون ذاتا أو صفا ذاتا أو صف. إن كان ذاتا بمعنى الحرف بحرف ويقولنا هذا لنبيناه ووجناه في المثنى والجمع ويكون صفة بمعنى الحركة تغيير الحركة وإذن وجدوا له مخرجان تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم وما هو اللفظ التقدير طبعا آخر التقدير على اللفظ لأن اللفظ مقدم وما لا يمنعه tak, oho, oto to harakat wincem. ما يمنع اذا عكسه تقديره هو ما يمنع من النطق به مانع من تعذر استثقال او مناسب ثلاثه طيب انتبه هنا طيب. تابع. <تصفيق> الآن عندنا يدعو الفتى. يدعو الفتى والقاضي W هذا المثال zwahuna فيه كل كل u التي تمنع من ظهور nasabu, u قال يدعو يدعو فاذا ذاك يكون في اعرابها نقول يدعو تبين الحركات يدعو الفتى والقاضي وغلامي قال يدعو تكون يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره مقدره على اخره منع من عمل ظهورها الثقل او الاستثقال سواء قلت هذا وهذا هذا. جددا ما بدك منع من ظهورها آه. الاستثقال او الثقل يعني الثقل في النطق لذلك العرب لا يدخلون يدعو يدعو يعني الوهم اصلا يناسبها ضمن قبله هي كذلك مناسبه اذا يدعو عرفنا الآن مثال العرب التابعي سأطلب منك إعراب تقول الإعراب الذي ذكرته وأعطيك مثالا احفظه واضح؟ لن يدعو عندنا الفتى يكون فاعل يدعو لأن في الإعراب دائما عندنا فعل لا بد أن نبحث له عن فاعل هذا الترتيب إذا احتاج الفعل إلى فاعل بحثنا عنه اما أن يكون ظاهرا أو مضمرا ظاهرا كالفتى أن يكون مضمرا لو كان يدعو قلنا هو لأن فاعل ولا بد فعل أين الفاعل إما يكون عندنا وما موجود نبحث عنه في الكلمة وجدناه أخذنا به لم نجده أضمرناه بمعنى صار ماذا مستدر شيخنا <تصفيق> ذكرت حاليا ظاهرا أو مره وإن كان ضميرا هل يسمى أبو ظاهرا نعم هذا باعتبار لأن الضمائر أصلا من جمار تركوني ما تركتم طائق فخر. ماشي. لانه حتى عندنا ظاهر الآن. لما تجده. وهو ظاهر في اللفظ. يعني عندنا مضبر ننعلم. نعلم مستتر. وذاك الستر من يكون واجبا ومن يكون جائزا. يعني وجوما أو جوازا. سياتي تقسيما. لأن سيئتي كيف تعلم. لأن نتوقع في إشكال. تبدأت تتحيى. لأن الإعراب هذا الذي يخيف. آه. طيب انتبه الآن. يدعو الفتاة. اذا الفاعل واضح و وهو الفتى طبعا الفاعل فتى نحن نعلم الفاعل مرفوع اسمه المرفوع الذي ذكر قبله فعله كما سيأتينا في تعريف الفاعل طيب الان عندنا يدعو الفتى الفتى فاعل مرفوع و طبعا لما تقول الفاعل مرفوع القاعده انه مرفوع له علامه هذه علامته لابد أن تكون ضمة أو نائمة عن الضمة واضح شوفت كيف القواعد ترأتين عندنا الآن عندنا ضمة أو <تصفيق> أنا بعدي الآن عندنا الضمة نبحث عن الضمة أين هي آه. غير ظاهرة اذا يدعو الفتى أجد المقدر عليه ليس الله هذا المقدر لأن إذا كان مقدرًا في ماله ما هو المانع ثلاث اشياء الاستثقال لا ما يصلحان التعذر نعم لان الالف لان هذا يسمى عند العربيين يسمى ب المقصور يعني ما, كانت ما كان في اخره الالف اللازمه يسمى المقصور اما ما كان في اخره ياء اللازمه يسمى عند العرب آل منقوص واضح الان طيب اذا يكون يدعو الفتاه عرفنا انها مقدره اذا منع من ظهورها الالف لان الالف لا يستقيم مع الضم لان الضم اصله قوي اذا لا يستقيم مع الالف فلا يصلح ماذا الفتى يدعو الفتى ليس في العرب فتاه وانما اتعبر لذلك اسقطوه فصار يدعو الفتى قال الفتى نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره مقدره على اخره منع من ظهورها التعذر تري العلم لانه اسم مقصور شفت الاعراب العلم لا نذكر العلم لا تقص من الاعراب لانه لن يعرفك انك يعرف الذي يتبعك يعرف ماذا انك تعرف العله من اجله لماذا كان مقدرا والقاضي طبعا الواو والعطف عطف والقاضي طبعا اسم معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع المعطوف على المرفوع مرفوع اذا لما كان معطوفا على المرفوع صار يدعو الفتى والقاضي ونحن عندنا القاضي اذا صار هو كذلك فاعل ليس كذلك طيب اذا لما كان فاعلا اذا مرفوع ولما كان مرفوعا تاجا الى بحث عن علام العلامه هي ظاهره لا اذا هي مقدره كأخ. كاختها هل kamtala, kerma قلنا لا l mel في filu العرب فلما Feremba, منقوص نقول fos Napol, idem, Napol, mena għamindu huwni, dammatu w kandalatun, آه، لأنه اسم منصوص. العلة لا يشترط ذكره بالفعل. لا. الفعل هذا سيأتي متى؟ لا، سيأتي متى؟ لأنه خي يقولون يقول معتل آخر بالو. إيه، لأنه فعل معتل آخر بالو. أو الاء أو الألف سيد. الألف والكلمة لها حكمها القول يا الفتح خاص. القول يا نعم. طيب إذا المقال وهلامي اذن صار واو كذلك واو عاطفه فلما صارت عاطفه اذا احتجنا الى مرفوع مرفوع كذلك اذن فين مرفوع اين علامته وجدنا انه مثله مثل هذا الا أن وجدنا ان هذه هي اصليه في الكلمه ولكن هذه اضافيه ليست اصليه فلما كانت اضافيه الى اصل غلامي يعني غلابه فلما جاء غلامي إذن ماذا نقول في إعرابها نقول في إعرابها فاعله مرفوع طبعا هو المعطوف لنبين كأننا سأسقطنا هذا ما هي في الأصل نقول معطوف على فتح. على الفتح الذي هو المرفوع دائما يعطف على الأول العطف دائما يرجع إلى الأول إذن صار نقول معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه تمضمت <سؤال> مقدره على اخره يمين من على محل بالحركه المناسبه نعم <سؤال> قبل اخري <بالكلمة> تمضمت مقدره على آخره نعم <مع> ما قبل على آخره, <لأن> <مع> <على> آخره كلمة صواب مقدره على ما قبل اخره نعم لان ليا هذه الفظاظه هو هو لا يستقيم مع الياء لماذا لان ليس اصليه في الكلمه حتى تقرغ عليه تبينه اواخر الكلمه اواخر كلمه ليست هي هي ما ما قبلها على الميم إذا على الميم ادمي قبل الياء الا الميم اصلها غاب مخصص إذا ما قبل الياء ما قبل الياء اه طيب واحنا نعتبرنا ولام مقطره على على الميم على اخره ولكن لا تقول ما قبل الياء لا قبل الياء على ما قبل الياء لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها شفت إلا الآن وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر م بالاضافه واضح الان طيب اذا ركنا من السبوره لن نريد لا منع لأن هناك منع أنا إذن هناك منع الذي منع منها وهو تعظم ثقل المناسب واضح طيب المناسب إذن قال إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرنا للفظ لعامل علم لعامل علم وعرفنا العامل العامل هنا يدعو فعل العامل هو الفعل لأن أوجب كون الكلمة التي الفتح على وجه مخصوص الذي هو الرفع وطبعا الإضافة عندنا الواو العاطفة وإلى آخره هل العامل في في القاضي والغلاب هل هو فعل نفسه أم نعم نفس الفعل أم الاط لا هو طبعا ذاتي معنوي ونفسي وهذه دعاء دحينها نحن فقط لانه يدعو الفتى يدعو القرض يدعو الغلام اذا اعرابهم تغيير اخر الكلمه تقديرا او لعامل عريض قال اقسامهم اربعه فتعتبى رفعوا ونصب وكذا جزم وجرم كان طبعا ما هو تقسيم اعراب وأقسام قالوا هذا من تقسيم كلي جزئي tak, تقسيم tak, tak, tak, tak, من هذا tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, قال رفع ونصب وكذا جزم وجار. طبعاً لأنه الخفض لا لا لا. دليل لا لا لا لا على مذهبيه لا لا لا لا يذكر هو ينقل عن صاحبي من الاصل ان قلنا ابن أجرون من الى الكوفي لذلك ذكر الخفض هو لانه دليل على ذلك انه قال في البيت الذي بعده قال وكلها في الفعل والخفض امتنع الان طيب كيف تذكر الخفض والجب لانه هناك لا يسع ذكر الخفض في البيت الذي قبله لا يسعفه ليش؟ لأن الخفض،, الخفض حتى لو أزلنا الألف والأب صار من ثلاثة وعندنا جزم صار من ماذا؟ من ثلاثة كذلك، طيب ماذا؟ سبحان الله، نحن نتكلم عن الجزم صح صح الله أنا قلت جزم، اي جزم؟ نتكلم عن الجزم الألم طيب تتوقيت شوية رأى هذه من الاشياء التي اضعها اثناء ماذا؟ حديثي حتى ارى هل أنت معي أم مع الأسف؟ لأنني لا أتكلم عن الجر لا أنا لا أتكلم عن الجزم أتكلم عن ماذا؟ لما اقول لك جزم وخفض تقول شيخنا الزاك خير جزم وخفض معناه علاقه لا, لا جزم بماذا؟ بالخفض وإنما جر مع خفض جر كلمتين والخفض كان حرفين طيب حرفين وهذه الثلاثة نعم واضح؟ طيب إذن والكل غير الجزم في الأسم يقع وكلها في الفعل والخفض تنع إذا رفع ونصب وكذا جزم نقف هنا شاء الله تعالى لأننا نبدأ نعرف العلامات الرفع لغة واستلاحا النصب كذلك الجزم كذلك والجر مثله إن شاء الله تعالى نعم إذن إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة ونعرف كذلك الفعل المضارع دخلنا في الإعراب لا بد قبل الدخول في اجيال اخرى ان نعرف لماذا اعرب الفعل المضارع والسبب في ذلك ان شاء الله تعالى لان الاصل في الافعال البناء واعرب المضارع لمن شبهت في توالي وتوارد المعاني عليه ان شاء الله تعالى الحصه القادمة يكن لنا كلام فاخر باذن الله جل وعلا طيب في هذا القدر كفايه الحمد لله رب العالمين